إلى ل أ و ي ا ك م م ع ر و ف في ا كان ذلك في الكتاب م س و ر ا وإذ أ خ ذ ن ا م ن ا ل ن ب ي ي ن م ي للعلوم ن ومن نوح ك و إ ب ر ا ه ي م و م و س ى وعيسى ل ن م ر ي ه و أ خ ذ ن ا م ن ه م م ي ث الحسنى ق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 وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاوت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني ل م ؤ م ن و ن و ز ل ه النابلسي وإذ ق ل ا ل م ن ن ا ف ق و و ا ل ذ ي في ن ق ل و ب ه م مرض م ا وعدنا ا ل ل ه و ر س و ل ه إ ل ا غورا قال وإذ الطائفة م ق ا ا م لكم ف ر ج ع و ا و ي س ت أ ذ ن فريق م ن ه م ا ل ن ب ي ي ق و ل و ن إن ب ي و ت ن ا ع و ر ة و م ا هي يريدون بعورة إن ل ا فرارا و ل و دخلت ع ل ي ه م موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ي اسماء الله ا ل ح س ل ا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 وقلب في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير ا يا أيها النبي قل لأزواجك قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا الحياة وزينتها م و س ن ع ه النابلسي ا للعلوم و ا ر الاسلاميه م و س ا ع ه ا ء ا ل ن ب ب ي يأت من منكم ف ا ح ش ة م ب ي ن ة ي ض ع ف ل ه ا ا ل ع ذ ا ب معفين و ك ا ن ذ ل ك على ا ل ل ه ي س ي ر ا و م ي ق ت منكم لله و ر س و ل ه وتعمل ص ا ل ح ن ع ت ه ا أ ج ر ك ه دعويه غير ر ب ا ي ه ذات مضمون اجتماعي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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ا والصابرين والصابرات والخاشعين ا ا ت و ل خ ش ع و ا ل موسوعه ت ص ا ل ن ا ت و ا ل ا س ي للعلوم و ا ل ح ا ف ظ ا ت و ا ل ذ ا ك ر ي ن ا ل ل ه كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد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 موسوعه ب ح أ ص النابلسي ل ي ع ل و م ل الاسلاميه ئ ك ت ه ي اسماء الله ا ل ن ح س ل ا م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 م و ل ا ت س و ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ا ل م ن ا ف ق ي ن ودع أ ب ل على ا ل ل ه وكفى ب ا ل ل ه و ك ي ل ا يا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا إذا نكحتم ا ل م م ؤ ن ا ت ث م ط ل ق ت ي ه م ن أن قبل ت م س و ه ع ه النابلسي للعلوم ه وسرحوهن الاسلاميه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 لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتاوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليهن ذلك أ د ن ى أ ن تقر أ ع ي ن ه م ولا يحزن ويرضين بما آ ت ي ت ه ن ك ل ه م والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك ا م و س ب ع د و ل ا ت ب د ل ب ه ن من أ ز و ا ج ج ولو أ ع ب ك حسنهن إ ل ا ما ملكت ي م ل ل ه ع ل ى كل الذين شيء رقيبا يا أيها آ م ن و ا ل ا ت د خ ل و ا ب ي و ت ا نبي إلا ل أن يؤذن ك م إلى ط ع م غير ن ا ر ي ن إ ن ا و ل ك ن إذا د ع ي ت م ف ا د خ ل و ا فإذا ط ع ن ت م ف ا ن ت ش ر و و ا ل ا م س ت أ ن ن س ي ل ح د ي ث إن ذلكم ك ا ن ي ؤ ذ ن فيستحيي موسوعه ن ك م ا لا ل ل ه ي ت ح الحق ي من إ ذ ا س أ ل ت م النابلسي من و ر ء ح ج ا ذ ك م أ ط للعلوم ق و و ب ك م ب ه ن و الاسلاميه موسوعه ل ا ا أزواجه من ب د أ ب د ا ل ن ا ن عند ا للعلوم ه ا إن تبدو ل ا س ل ه ك ا ن بكل ش ي ء عليما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 و ل م و س ا ع ه و ا ل ت ي ن ا ب ل ه إن ا للعلوم ه كان ى كل شيء شهيدا ا ل ا س ل ى ا ل ن ب ي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 وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إ ن الله لعلى الكافرين و أ ع د لهم سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في ا ل ن ا ر ي ق و ل و ن ي ا ل ي ت ن ا أطعنا ا للعلوم ه و أ ط ن ا ا ر س ا ل و ا ر ب ن ا إنا أ ط ع ن ا س ا د ت ن ا و ك ب ء الله ف أ ض و ن ا س ب ربنا ي ل ا آ ت م من ضعفين ا ل ع ذ ا ب م و ل و ع ه النابلسي ك للعلوم ا ا ل ا ا ل ا م ي ه ا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 عرضنا ا ل أ م ا ا ن ة على ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و ا ل ج ب ا ل ف أ ب ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه ا و ح م ل ه ا ل إ ن س ا ن إ ن ه ك ا ن ل م ا ج ح و ل ا